كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون إ ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك أ ن ه م بنيان مرصود واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبكم لا ل ا يهدي ق و م ا ل ف ا س ق ي ن و إ ع ه النابلسي عيسى ب مريم ن ي ر ا ئ ل إني ر س و ل ا ل ل ل ه إ ي و م م ص د ق الاسلاميه بين يدي من ت بعد اسم ه أ ح م الله المبين ا ت ق ا ل و ا ه ذ ا سحر مبين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 ك و ن و ا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفر ا لفضيله ط ا ئ ف الدكتور محمد راتب ح و ا ظ ن ا ه ل س ي